مازال المصنف رحمه الله تعالى يظهر لنا ويجلي اعتقادات أهل السنة والجماعة وكما قلنا هو أراد أن يقول بأن الأمة الوسطة هذه أهل السنة والجماعة وسط بين, بين أهل البدعة والضلالة من أهل الغلو أو الجفو وأنه من سمات أهل السنة والجماعة إذبته ما أذبته الله لنفسه في كتابه أو إذبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أول إجماع لأنهم مستلب لكتاب أو, أو لسنة وانتقل من, من من الصفات الذاتيه الى الصفات الفعليه فعليه وراجع بذلك الصفات الذاتيه الخبريه ذلك للصفات الذاتية الخبرية قال وقوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال المصنف رحمه الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقا وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن ولعنوا بما قالوا بل يداهم بصوتتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبل لحكم ربك فإنك بأعيننا في قول الله تعالى وما منعك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذه آيات والآية الثانية أيضا في قول الله دل في علاوة قاتل يهود يأذن الله مغلولة هل يهود أفقه من هؤلاء الأشعرة؟ هل يهود أفقه من هؤلاء الجهنية؟ من هؤلاء المعتزلة؟ هل يهود أفقه منه؟ أثبتوا الصفة للهدن في علاوة ولكنهم كما قلنا يتجرؤون على الله ويثبتون أيضا صفات النقص نعوذ بالله من الكفر المبين الغرض المقصود بأن, بأن الله تعالى قد أثبت في كتابه لنفسه صفة فلما الحور والكون؟ لما عدم الإثبات لما وقد صرح الله بالصفة وأضافها لنفسه في قوله جل فعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأضاف الصفة له سبحانه جل فعلا فهي الله نعم يد الله فالله له يد وهذه اليد طريق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه يد لها الكمال وهذه اليد كما قلنا عند إثباتها نستحضر قول ربنا جل فعلا على طريقة أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن نثبت اليد بـ بـ مع, مع, مع النظر إلى أنه ليس كمثل شيء فييد الله لا, آآ آآ لا تسميها يد لا تشابهها يد لا تماثلها يد بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف وعند النفي بلا تعطيل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وثابتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل قل ثبتت اليد وثبتت الأصابع وثبتت الأنامل لله جل في علاه كلها ثبتة قال الله جل في علاه مما عملت أيدينا وقال جل في علاه يد الله فوق أيديهم كل ذلك هي فيها توفر الشرط حتى نقول بالوصف, حتى نقول بالوصف ما الشرط الذي يجعلنا نمتلع عندما نقول بالوصف المفروض أنتم في العقيدة يعني خلاص لا يدانيكم أحد ليس كمثلي شيء كما قال جهاد سعيده ذهبت بعيدا كما قال جهاد صح بان اضيفت الى الله لافعلاه هذا الشرط انها تضاف الى الله مما عملت ايدينا يد الله فوق ايديهم هذا الاصل قلنا انه لابد المضاف الله لابد أن نقول الصفه كانت من المعاني لا لا نصف الله بها إلا إذا أضيفت تصريحا مباشرة لله الألف علاء لما قال يوم يكشف, يوم يكشف عن ساق ويدعون على السجود قلنا الآية لا يستعمل آية الصفات من أين علمنا أن الله يكشف عن ساقه قلنا حديث أبي سعيد خدري وليس الآية فيأضيفت قال مما عملت أيدينا وقال الله على يد الله فوق أيديهم وقال الله جل, جل في علاء وقاهت اليهود يد الله أو أضافت اليد الله بل لأعجب من ذلك يدخل اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان الله في يوم القيامة يحمل الصار على ذا والجبل على ذا والأنهر على ذا ويشير بالأصابع وقابل بيده يهزهن فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرّا بما قاله اليهودي طبعا الاندهاش ان اليهود يكونون أعلى من أهل السنة أعلى من منبعض أهل الوهل الاسلام في مثل هذا طرع أن الهود يزبتون لله اليد فأذلات اليد وأيضاً قد قال الضوء العرب يداه بل يداه مبسوطتان هنا أما السنة فكثير قال الله جل في قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل بالنهار وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله مسح آدم مسح على ظهر آدم بيده وأيضا بأن الله جنة فلا خلق آدم بيده قال النفس السلام خلق أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا سلاسة خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده حديث, حديث, حديث المجادلة حديث المراجعة لموسى حج المحاجدة حج آدم موسى قال آدم أنت موسى بني إسرائيل قال نعم قال أنت الذي استفاك الله برسلاته أو بكلامه, بكلامه وخط لك التوراة بيده قال وخط لك التوراة بيده الغرض المخصوص أن هذه كلها أدلة تزبط اليد بل وتزبط الأصابع والأنامل قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ربي في احسن صوره ثم قال لي يا محمد اتدري فيما يخت... في فيما يختصم الملائكه اعلى قلت لا اعلم قال فوضع, على... فوضع يده على صدري حتى حتى شعرت ببرد انامله أو قال حتى وجدت برد انامله فعلمت كل شيء الغلط المقصود انه اثبت الانامل لله جل في علاه فلله اليد ولله الاصابع ولله الانامل وهذه قد ثبتت بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذباتها إذبات على, على ما أصله أهل السنة والجماعة بأنه بلا, بلا تمثيل ولا تكيف بلا تمثيل ولا تشبيه وبلا تكيف قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال والكيف مجهول مع موجود إذن الله يأدي لها كيفية لن نعلمها وأصابع له كيفية ولن نعلمها أنامل ولن نعلمها لكننا نثبتها لله جل في علا لأنه قد أثبتها لنفسه على غرار كل صفة نتكلم عنها هذا أهل السنة الجماعة أثبتوها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لكن كيف نتعبد بها كيف نتعبد بهذه الصفة العظيمة الحق أننا نتعبد بهذه الصفة العظيمة بأن نتوسل لله أولا كما قلت حصن الاعتقاد في الاثبات حصن الاعتقاد في الاثبات لأن الله أمرك بذلك بل لأنه ركننا الإيمان قال يؤمنون بالغيبي فهي من تمام الإيمان بالغيبي الإيمان بصفات الله في علاه التي أزمتها لنفسه الكفة أنا ما قلتوش, أنا ما قلتوش لكن فيه دليل حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث رضي الله عنه قال كانت كانت تطيب الصدقه تقول انا تقع في يد الرحمن في كف الرحمن هو اعصره طالب ابن عباس قال الكون كله في كف الرحمن كحبه خرده في يدي في يد احدكم كف اجلها الصدقه اجلها الصدقه فالكف به الكف الدليل جاء به يربيها له فقد جاء الدليل في ذلك تصريحا بالكف فإذن ثبتت سبت الكف ثبتت الأصابع والأنامل ثبتت لله للا فعلها والتعبد بها كما قلنا حصن الاعتقاد بالإثبات ومن التعبد بها أيضا التوسل بها التوسل بيد الله. الله والقسم بها قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده وكلام على, على الخلاف فإن العلماء في القسم بالصفات الخبرية لكن يتوسل بها وأيضا, وأيضاً يعلم بأن الله رعلا قد ذكر أمورا كلها لا تكون إلا باليد الإمساك أنه لا يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه القبض والبسط والله يقبض ويبسط كلها من أفعال اليد أيضا العطاء وهذا العطاء هو الذي نقول به أنه يقوم إلى أن يدعو الله رعلا بالعطاء قال أنه السلام يمين الله ملأ سحاء الليل سحاء من العطاء من الجود من الكرم يمين الله ملء سحاء الليل والنهار انا رايت ما انفق منذ, منذ خلق السماوات والأرض كل ذلك فيها كما قلنا التعبد لله بهذه بهذه الصفه التعبد لهذه الصفه بعد الاثبات لان حسن الاعتقاد هذا من اهم التعب من اهم أمور التعبد حسن الاعتقاد بالاثبات ثم بيان التعبد لله في علاه التوسل بها والقسم بها وا كما قال النبي يمين الله ملء سحاق الليل والنهار اما اهل البدع والضلالات قد كما هي عادة, عاده هؤلاء القوم قد سار بعضهم الى النفي وسار بعضهم الى التحريف يسمونه تاويلا والذين صاروا الى النفي في ضلال مبين وقد كانهم كذاب رب العالمين قد وصف نفسه فلما رد فلما النفي فلما الجحود وصف نفسه باليد لما خلقت بيديه وهؤلاء يعني ضعفهم ظاهر جدا بل هذا كفر لأنه فيه تبديل لكتاب الله لكنهم جهل لا يكفرون عينا إلى العلماء فهذا أمر الآخر والطائفة الأخرى هي الطائفة التي تأولت على ما زعمت أن هذا تأويل وقالوا باليد هنا معناها النعمة وقالوا باليد معناها, معناها القدرة يعني هم يقولون بأن اليد هي, هي القدرة أو القوة ويستدلون على ذلك ببعض الآيات قالوا أما قال الله رجل وعلى والسماء بنيناها بأيد وإننا موسعون واتفاق المفسرين في قول الله جعلها والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وأيضا في قول الله جعلها ذو, ذو الأيد والأبصار يعني القوة والأبصار طبعا إذا بهذا يعني الأيد هنا ليس جمع ايادي الايدون ليس هي من التقييد الضم والقوه وواما تاويل قول لا تويل صفه الله الرفعاء اليد بانها القوه او القدره ما انتم اثبتم بهذا الامر لكن نقول لهم طولا فصلا انتم خالفتم ظاهر الكتاب وخالفتم ظاهر السنه واجماع السنه والجماعه فلسان فلسانه حالكم رد الكتاب وأيضا اتهام النبي العدنان بالتقصير لا بالبلاغ لأن من تمام البلاغ البيان ولو كان كما قلتم أنتم لبينهم ولو كان كما قلتم لسأل الصحابة حتى يبين لهم ولا هذه حدثت ولا هذه حدثت دلال على أنهم يعلمون أن, أن لله يد ويزبطون لله يد كما, كما تليق بجلال الله وكمال الله وعظمت الله سبحانه جل جل في علاء ولو تنزلنا معكم وقلنا بأن اليد معناها القوة ماذا تقولون في قول الله في لما, خلقت ما ما ما لما عندما أنكر الله على إبليس عدم السجود وقال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما خلقت بقوتين يعني هما قوتان لله قوتان لا أحد يمكن أن يقبل هذا بحال من الأحوال وأيضا لو أولها على القدرة نفس الأمر بقدرتين هذا بالإجماع يا قدرة وحيدة الليلة الفعلاء والله على كل شيء قدير ومن أولها للنعمة بقول, بقول عروة عندما قال لأبي بكر لو لا يدل عندي يعني اكرام نعمة أنا عمت علي بها لرددت عليك الغرض المقصود هذا أيضا تحريف للكتاب وليس تأويلا الحق يقال هذا تحريف للكتاب وليس, وليس تأويلا وعندنا المحكمات كيف نذهب إلى المحتملات والمحكم قول الله يد الله فوق أيديهم هو أعلم بنفسه وقال مما عملت أيدينا هو أعلم بنفسه وقال, مما وقال الله جل, جل في علا قال لما خلقت بيدي فأزبت لنفس اليد وأزبت لنفسي في اليد اليمين قال كلتا يدي ربي يمين كلتا يدي ربي يمين وإزبات الشمال ضعيف إثبات الشمال ضعيف وإن كان مسلم كما بيانت قبل ذلك تفصيلا في الكتب السابقة فإثبات الشمال ضعيف والحق بأن, بأن النبي السلام قد أحكم المسألة وقال وكلت يا ربي يمين وكلت يا ربي يمين وإن قالوا من اليمن والبركة قلنا نعم اثبت اليمن والبركة واثبت اليمين فكلت يا ربي يمين ونحن كيف نكيف ونقول شمال ويمين إلا إذا جاء النص بذلك وهي صفات خبرية دلاء نأخذ نأخذها من الخبر والخبر لم يزبط إذا لا نزبطها لله جل في علا والثابت, والثابت عن رسول الله كلتا يدي ربي يمين كلتا يدي ربي يمين وأما بالنسبة لقوله يد الله فوق أيديهم وقوله مما, عم وقوله مما عملت أيديهم وأيضا لقوله لما خلقت بيديا فلا فلا إشكال في ذلك ولا معارضة ذكرها بالإفراد وذكرها بالتسنية وذكرها بالجمع أما الذكر بالجمع فما فيه إلا التعظيم وحق لله أن يعظم نفسه وسبحانه جل في علاء فهو, فهو سبحانه الجبار المتكبر وهو الجميل الكبير قال الله جل في علاء عن قواته وعظمته إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلي 유튜� تثبت لله جل في عمره لكمالي وعظمته وله هنا في قولي مما عملت أيدينا الجمع هنا للتعظيم الجمع هنا للتعظيم لكن عندنا الإفراد والتثنية ولا مخالفة بينهم ولا مخالفة بينهم وبين أيضا الجمع لأن في قولي ویده من خلقت بيدي إثنان وأقل الجمع إثنان أقل الجمع إثنان على قول بعض العلماء اذا لا, لا،, لا مخالفة بين التثنية وبين الجمع يعني يتفقان أو نقول بحل الآخر الوجه الآخر أن هذا كان للتعظيم فلا ينافي لا التثنية ولا الإفراد طب التثنية والإفراد قلنا الإفراد, الإفراد مضاف وما كان مضافاً فيعم فلا يخالف الجمع أيضاً وتبقى لنا التثنية أنها ثابتة لله يدان لله يدان لا أكثر لله يدان لا أكثر فلله يدان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين كلتا يدي ربي يمين فأزبت اليدين لله جل, جل في علاه ويبقى بأن الله جل في علاه يعني باشر الخلق بيده ثلاثا إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده وغرس جنة عدن, عدن بيده وكتب التوراة بيده فيها فضيلتان مهمتان رواية من الأهمية بمكان قال خلق آدم بيده ماذا نستفيد من هذا بانه خلق ادم بيده ما الافاده من, من اعتقادي بان الله خلق ادم بيده لا بكن طيب هو انا اثبتنا لياده منصور من ممتاز في امر اخر اعظم من ذلك نعم كيف انا استفيد منها عقيديا مش ممكن مش أنا حزين والله المفروض الاجابات تنهال علينا الاخ سعيد الاجابه الاخ صبري اين هو <تصفيق> <م>? <تصفيق> لو هي بقى الخضره فلامزيه ممتاز،, ممتاز،, ممتاز هو هذا الذي أريده لأنه لو كانت القدرة لا ميزة بين آدم وبين, و... وبين على أبليس لأنه لما قال قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني لهم القيامة لأحتركان ذرياته إلا قليلة طب هو فضله أي, أي نوع تفضيل التفضيل أنه باشر خلقه بيده هو مفضل عادي بذلك لأن, لأن أبليس خلق بالقدرة وباقي الخلق بكون بالقدرة أما آدم فشرفه الله عن جميع الخلق أن خلقه بيده لذلك كأنه قال, قا قال مشرفاً له قال لي لما خلقته بيدي فلو كانت بقطردي على ما يقولونه أن القوة أو القدرة يبقى إيش المزية لآدم على, على إبليس لا مزية والمزية هنا قد قالت قد قالت المذيه بان الله خلق آدم وخصه بانه خلق بيده والحديث ظاهر ان الله لم يباشر بيده لم يخلق بيده لا ثلاثه خلق ادم بيده وغرس جنه عدن بيده وكتب التوراه بيده كما قال ام سلم هؤلاء الذين, الذين يعني قال هؤلاء غرست غرست بيدي غرست كرامتهم بيدي الفردوس الاعلى اللهم اننا نسالك الفردوس الاعلى اللهم اننا نسالك الفردوس الأعلى. لما ان نسألك سالك الفردوس الاعلى قال قال وخط لك التوراه هذه قال وكتب التوراه بيده وهذه فيها دلائل واضحه جدا على, على على الرد على هؤلاء المحرفه الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه وما ادري ورب العزه كيف هؤلاء الذين يترسمون خط المذهبية بجهل وجهالات ويقولون وهذه المساله خلاف أيضا من باب الخلاف خلاف فن السلف هذا خلاف وخلاف معتبر العقيدة لا خلافة فيها وهذه دلالة الحرفات العقادية هذه أدت إلى هذه الحرفات الفقهية وإلى الجهل المركب ويحسبونها علما من باب الوقوف على قول المذهب والخوف من الخروج منه تقليدا تقليدا وإعطاء العقل للغير ويحسبون أنه محصن صنعة ثم بعد ذلك يتهمون أصحاب الأدلة باتهمات بطلة هكذا أهل البدعة هكذا أهل البدعة في هذا الباب الغلط المقصود بأن الله يعني خلق آدم بيده وكانت ميزة لآدم على إبليس لذلك قال له لماذا خلقته بيدي الفائد المستنبطة عظيم صفات الله للفعلها. عظيم اليد يمسك بها السماوات تنتقى على الأرض إلا بإذنه من عظيم يد الله ظهر في كلام الـ الـ اليهودي عندما دخل وقال يحمل الثمار على ذه البحار على ذه الرمال على ذه إلى آخر ما قال اليهودي وأن يبتسم مقرر فيها نفي صفات النقص عن الله فيها نفي صفات النقص عن الله قل من أداب المناظرة رد, رد الخص وإزباته الضد رد الخصم وإذباته الضد قالت يوجد الله مغلولة فالله تعالى أنكر عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا حكمهم في ذلك اللعن للتكذيب والكذب على الله ووصف الله بالنقص قالوا قال غلت أيديهم وهم طبعا يكنون بذلك عن البخر سبحان الله وعندما قال الله جعله من الذي يقرض الله قرد الحسن قال إن الله يستقرضنا ملعين لا يوقرون الله جل في علاه وقد قال الله ما لكم لا ترجون الله وقارة ثم قال ما قالوا ولو عنهم وقالوا بل يداه على التسنية كما بينا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف أشاء فشوفوا هنا الرد عليه كان من وجهينا أيضا في المناظرة كما قلنا بإزبات الضد بل يداه مبسوطتان ينفق كيف أشاء فإن الله جل في قال ولو أن أولكم وأخرك وأنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما ناقص ذلك مما عندي من شيء لكن لما قال بل يده مبسوطة ضبطها بضبط هنا قال ينفك كيف شاء ينفق كيف شاء والمسألة على العلم والحكم أيضا لأنه قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقادرين معلوم فكل هذه الأفعال عن علم وحكم كل هذه الأفعال عن علم وحكمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقول السائلة ما حكم من طلبت من زوجها تطليق, تطليق الزوجة الثانية وإما يطلقها هي والزوج بما أن له ابناء من الأولى طلق الثانية حفاظا على بيته الأول ظلم بذلك ظلم بذلك وكان له أن يكون ذا فتنة وإحسان يطلق طلاقا طلاقا سوريا ويرضي الأولى ويخفي على عليها ويوقي ويخف الثانيه او يردها فاغفر الله له ما فعل تقول السؤال عن عن كيفيه الله تبارك وتعالى بدعه فهل اذا اتت على خاطر الإنسان ياثم بذلك تقول ايش السؤال عن كيفيه بدعه عن كيفيه صفات الله تبارك وتعالى بدعه فهل اذا اتت التفكر في الكيفية على خاطر الإنسان ياثم بذلك نعم إلا ما يدفعها هي أسا ذلك إلا ما يدفعها فعليه أن يدفعها نعم. يقول هل يمكن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام نعم يمكن رؤية الله في المنام للجميع لعمومي قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة فهذا قول جمول أهل الأيمن يديوز رؤية الله في المنام ويأتيها على, على, على الصورة حسب إيمانه. بحسب إيمانه معا. يقول في الآية خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ومعلوم أن الأنعام ليست من الثلاث المذكورة في الحديث فكيف التوجيه والحق هذه المسألة قد يقال في هذا الباب أن, أن الأنعام خلقت خلقت بكل كجميع الخلق فكل الخلق خلقوا بكن قال الله جل في علاء نمى قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فتكون هنا آآ آآ ال ال الإضافة لله جل في علاء على عموم الخلق وليس على خصوص اليد ولما كان الاحتمال في قوله مما عملت أيدينا ولأن هذا من لغة العرب معروفة مما عملت أيدينا لما كان احتمال, احتمال وارد في أنها قد تكون أيضا تشريفا للأنعام بأن الله خلقها بيده كما خلق آدم بيده جاء الحديث فاصلا نافيا الاحتمالات وقال لم يباشر بيده إلا الثلاثة نعم. تسأل تقول أن زوجة عمها أذتها جدا تقول هي يعني قللت من علاقتها معَة فقط على قدر السلام ولا تتدخل في أي شيء أذتها ب女� فقللت من علاقتها معَة فقط على قدر السلام ولا تتدخل في أي شيء من يخصها من حقوق المسلم على المسلم فهل تأثن بذلك ؟ لا لا تأثن بذلك لكن... بلوا part ولو بالسلام.